فَتَلِّ النَّاسَ بَشِيرَةً وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُنَّ صَادِقِينَ قُل لَكُم مِعَادُ يَوْمِ الْلَّهَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَخْذِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُمِنَ بِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولو ترأتى الظالمون موقوفون عند ربهم موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكُنّ مُؤمنين.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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إتكم مفتروا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها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 أعركم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من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 لِنْ وَبَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَن نَّفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَانِي إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وأنما لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقضون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ونرض جاعد الملائكة رسلا قل أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير <تصفيق>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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن الله ترجع نمور يا أيها الناس إن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 فإن كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب جديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب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 ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يبلكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي شيء ذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيز ولا تزلوا وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حبلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحيان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 وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ لَخَلَافَةً نَذِيرٌ وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكيفَ كَانَ نَكِيرِ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدوان ولنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرنا وعلى نيت يرجون تجارة النتبور بوفيه أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه إن الله بعباد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 جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كف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 قل رايت شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شرك في السماوات أما لهم كتابا فهم على بينات من بلي يجد الظالمون بعضهم بعضاً اللعورا إن الله يمسك السماوات ولرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات ولرض أن تزولا ولإن زالتا إنمسكهما من حد من بعده إنه كان حليماً غفورا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 إلا البلاء المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئلا متنتهوا لنرجلنكم ولا مسننكم من عذابنا نيم قالوا طائركم معكم أهندكيرتم بلنتم قوم مسرفون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 اتل يريد الرحمان بضر لا تغن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ان يا الى ضلال مبين ان ا بربكم فاسمعون لدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين